شاعر، أنا خلاق القصيدة، ومحتوى الكل كتابات الجريحة، صوت سائر، صار منبر قلب ناسه، وشال همهم فوق راسه، وللمجلس صوته جريدة، ويا جريدة فيها تتوع الضمائر. ودمه ناضل ونزف نزف القاح بشرها الفرح مجمل عليه وراح المفارج يجيها وريع هروش العقيدة وريع ويا عقيدة العقيدة لبيها فاخر وقطرة من دمعة يتيم التحكي سامالة العديمة والقهر صاير مديمة تتربوه بيوم عيده عيدين وشنه عيدين وكسر خاطره, خاطره. وحسره من حسرات والدت حسر الشهيد حسره من حسرات والدت الشهيد <تصفيق> اي والدت الشهيد <تصفيق> بذكر عرسه قبال قبره وعبره تتلاقه ويعبره ومشخة وطاحت شهيده بليلة جمعه صوت فقير الاطفال تتلاوى من جوع قبل عيالك تتلاوى من غير الله اللي يعينه ايده تتلاوى وايده ايده وما يمد على غير قلب طاهر وخرق حرقا من طلقت حرق قلب حرة شريفة ترملت ليلة عرسه وليلها البالح شمسه هو عايش بهمها وحيدة والسبب والسبب جهل العشائر آنا شاعر انا خلاق القصيدة ومحتواها الكل كتابات الجريحة ذني يتكلم الصريحة ذني يتكلم الصريحة والسبب جهل العشائر آنا شاعر انا خلاق القصيدة ومحتواها الكل كتابات الجريحة وما انا اتشفل تنس شيطان شعري حتى يكتب لي قصيدة مطرزة باجمل صور لكن اتعاكس ضميري وبيها جمهور سكر وما احب شيطان شعري يقود من الواد الخيال ما احب شيطان شعري ايقود من الوادي الخيال من الوادي واحسب الخابط زلال الخابط واحكس الحنظل لعد ناسي عسل, ناس عسل واتنف اليال الثمينة بهالعمل انا ما احب الخيال وما احب شعر الغزل حتى لكن من تبعني اخذ الوادي الجهل وحتى لا رب الكريم شاعر هذا قال وما فعل هل سبب شيطان شعري يوم يصفى ويا يوم البادي زعان أنا ما أحب الخيال وما أحب شعر الغزل حتى لكن من تبعني آخر الوادي الجهل أنا ما لوم يقول فلان عني فلان مو شاعر حقيقي لان ما يكتب صور، لان ما يكتب صور، أنا ما أكتب صور، أنا ما أكتب صور، أنا ما أكتب صور، أنا ما أكتب صور، أنا أرسم على الورق آه وجرح، وبجه لي الظلام الخيم وبهذي الوطن وقف صبح أو على جروح العاكسة ودرم الشعب أنظر ملح. وشعري شعري شعري قضارت على الأذرح اعتقد بس الفلح أنا ما أكتب صور أنا ما أنا بحاجة حتى أكتب صور أنا أنا بحاجة وبوجه لي الخيم بهذه الوطن وقف الصبح أو على جروح العاكسة وضرب الشعب عن ذرمي أنا ما أكتب صور أنا ما أنا مان نب حتى اكتب صور، حاجة حتى كل معانات الشعب هذا صور، كل كتر هذا الوطن هي صور، وأنا شاعر، أنا شاعر حامل بذات رساله من النهر ومن الشجر، أكون أوصلها بأمان للقمر، وأدري، أدري أدري أدري يفهم القمر. وأنا شاعر شاعر أنا شاعر أدري من نحج قصيدة الثور وياي المشاعر وأنا شاعر أدري من نحج قصيدة توعى حتى البالمجابر أنا شاعر أنا شاعر أنا شاعر, أنا شاعر خیلی